القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وقد سبق أن بينا أن هذه القاعدة يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير تندرج تحتها جميع رخص الشعر وجميع تخفيفاته كما بيّننا أن الفقهاء قالوا إن جميع أسباب التخفيف في العبادة لا تخرج عن أنواع سبعة وعن أسباب سبعة ثم ذكرنا السبب الأول وبيّننا فيه أنه هو الصفر السبب الأول الصفر وذكرنا رخصه الثمانية أو التاسع على ما استدركه ابن الوكير على الإمام النووي وذكرنا أيضا السبب الثاني ذكرنا فيه المرض ورخصه الكثيرة ثم ذكرنا السبب الثالث السبب الثالث الإكراه ذكرنا فيه شروطه وأقسامه وأركانه ومتى يباحه التلفظ بكلمة الكفر ومتى يباح شرب الخمر ومتى يباح اتلاف مال الغير ومتى يجوز للمضطر أن يأكل الميت أو أن يأكل لحم الخنزير ومتى يباح له أن يشرب البولة أو الدمى المسفوح ومتى يباح له أيضا الفطر في نهار رمضان وهل الكرة إذا ذهب الإنسان يلعب الكرة كما أفتت بعض اللجن التي تعنى بالافتاء بأنه يجوز للعب أن يفتر في نهار رمضان وهل هذا سبب مبيح للفطر الجواب لا ومن قال بهذا فأقل ما يقال فيه إنه يتحايل على الدين ويتلاعب في دين الله عز وجل ويفتي الناس حسب ما تريده دولته فهذا مخالف للفقهاء الذي يزعم أنه يتبع مذهبهم ولسيما المذهب المالكي كذلك هل يباح له قتل غيره؟ لحفظ نفسه الجواب لا كما تكلمنا هل يباح له الزنا أو اللواط تحت ذريعة الإكراه الجواب لا ووقفنا بعد أن ذكرنا السبب الرابع وهو النسيان ومتى يكون مسقطا للإثم وهل النسيان يكون في ترك مأمور وفعل منهي وهل هو من باب إطلاف أو العكس ليس من باب الاطلاق وفي السبب الخامس ذكرنا هل الجهل بالحكم مستقل للاسم على الاطلاق ام ذلك مقيد ثم ذكرنا السبب السادس وذكرنا فيه في هذا النوع او في هذا السبب عموم البلوى عموم البلوى واليوم عندنا الكلام على السبب السابع السبب السابع. فهذا هو الدرس ماذا? هذا هو الدرس السادس السبب السابع ما هو النقص? النقص في ماذا? النقص في التكليفات. يقع فيها النقص. لان الاصل في التكليفات فيها نوع مشقة. <تصفيق> فإذا جاء النقص فيها فهذا فيه ماذا؟ فيه مشقة أيضاً كيف؟ لأن النفوس نفوس البشر مجبولة على حب الكمال وتحب دائما الأفضل والأكمل والنفوس أيضاً تكره النقص والنقص هو ضد الكمال إذن هي تحب الكمال وتكره النقص فلذلك ننسبه التخفيف في يكون التخفيف يكون التخفيف في التكليفات يكون التخفيف في التكليفات خذوا مثلا بالأمثلة يظهر لنا هذا وذلك كالصبي الصبي لا يكلف لماذا؟ لأن الذي يكلف كما سبق أن بينا لا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يكون بالغا ومميزا كما ذكرنا فيما سبق أي نعم عند قول المرشد المعين وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبة الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر وذكرنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم يعني الإثم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ فليس في النوم تفريط كما سبق عن بينا وعن المجنون حتى يعقل, حتى يعقل وسبق عن بينا حد وضابط العقل وضابط التكليف وبأن العقل قوة مهيئة لقبول العلم وقيل قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح فالذي لا يميز بين الحسن والقبيح لا يعتبر عاقلا لأن العقل لا يمكن أن يكون مفيدا إلا إذا كان يعقل صاحبه ويربطه ومن ثم إذا كان عقلك يعقلك على ارتكاب, ارتكاب المعاصي فأنت عاقل ولذلك القرآن دائما يقول لعلهم يعقلون لعلهم يعقلون فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم وكما قال أيضا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكما قال الحسن البصري الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وسبقا بينا بأن العقل محله القلب على قوله محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهوري وفي الدماغ قال بعض العلماء بقوله قد قال بعض الحكاماء قد قال بعض الحكاماء وسبق أنبينا هذا وذكرنا أن بعض العلماء يعني قسم العقل إلى أقسام قسم العقل إلى أقسام وأحسنها العقل الذي يعقلك عن ماذا ويزجرك عن المعاصي وعن ارتكابها كذلك بينا البلوء وضابطه وما قيل, فيه وما قيل فيه والخلاف القائم بين الأئمة هل بالإنبات أم بوصول خمس عشرة سنة وما أشبه ذلك وذكرنا قصة الخندق وذكرنا أيضا قصة عبد الله بن عمر وذكرنا أشياء من هذا القمي ثم أيضا بعد أن بينا البلوغ والأنواع التي يتفق فيها الرجل مع المرأة والأنواع التي تخص المرأة كما تحدثنا أيضا وذكرنا ما قيل في المجنون ما قيل في المجنون وما قيل في المغمى عليه لأن المغمى عليه إذا أغمي عليه أو دخل في الإغماء أسبوعا أو يوما كاملا أو ثلاثة أيام أو سنة ثم استيقظ شاء الله أن يشهى فاستيقظ هل يرد الصلاة الجواب لا, الجواب لا. وذكرنا أثر ابن عمر في الموطأ عندما أغمي عليه فلما بقي مدة لما استيقظ لم يرد الصلاة كما ذكرنا أيضا قول بعض شيوخنا سمعناه من فم بعض شيوخنا قالوا الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد كما ذكرنا أن بعض العلماء يفرق بين من أغمي عليه ولكن على وقت واحد أو على وقتين وقع الإغماء في الصباح بعد أن صلى صلاة الصبح فلم يستيقع إلا بعد أذان العاصره فقالوا بما أن صلاة الظهر والعصر مشتركة الوقت فيصليهما ومنهم من قال يصلي العصر فقط والصحيح يصليهما معا إذا لم يدخل وقت العصر أو بدأ وقت العصر وقالوا أيضا إذا لم يدخل إلى أن تدخل صلاة المغرب آنذاك عند المالكية يصلي الظهر والعصر وهناك قول إذا أغمي عليه على أكثر من خمسة أوقات إذا كان أقل من خمسة اوقات قالوا يقضيها لكن إذا كان أكثر من خمسة أوقات فقالوا لا يقضيها كما أيضا من مسائل النقص شوف النقص للتفي لا يكلف النقص للنائم لا يكلف النائم والمجنون لا يكلف تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق عن بينا عندما نام نام بوادم فقال أمرهم أن يخرجوا وقال ان نبيا شيطانا ثم الصحابة بدأوا يتأسفون فقال ليس في النوم تفريد ليس في النوم تفريد إذا أخذ الإنسان بالأسباب إذا أخذ الإنسان بالأسباب وسبق أن بينا إذا كنتم تذكرون أننا قسمنا الطاعات والعبادات إلى أقسام ثلاثة عبادة محدودة الطرفين عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر معنى لها أول ولها آخر مثلا الصلاة لها أول الوقت وآخر الوقت الحج اليوم عرفة هل ممكن نحن اليوم في يوم عرفة هل ممكن الواحد يترك الوقوف بعرفة بأ إلا قبيلة الفجر. هذا يعني على الصحيح على الصحيح ماذا؟ وقوفه جائز وقوفه صحيح لكن إذا ترك الوقوف حتى طلعت الشمس هل له وقوف؟ لا ويقول بعد ثلاثة أيام سأقف هل ممكن؟ لا لأن هذه العبادة لها أول ولها آخر لها أول ولها آخر الصيام رمضان الواحد يقول الآن أصوم شهر رمضان فإذا جاء لي أن هذا العام سيأتي في الصيف فلا بأس أن أصوم الآن شهر رمضان هل يمكن؟ لا يمكن يقول الإنسان الآن أنا أنام وأوصل لصلاة الصبح الآن هل يمكن؟ لا يمكن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوطاً أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها ويقول الحق سبحانه وتعالى في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وقال الحج أشهر المعلومات الحج أشهر المعلومات فلا يمكن أن يتقدم أو أن يتأخر الإنسان في هذه العبادات إلا بالدليل والأصرف العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل وباب العبادات مسدود حتى يفتحه الله او رسوله والله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهد وللعبادات شروط ثمانية وقيل ستة لا بد من ماذا ان توافق السنة ولا بد أيضا ماذا أن توافق السنة ولا بد أن يكون فيها الإخلاص ولا بد أن أن يكون زمنها ومكانها زمانها ومكانها ووقتها وجنسها ونوعها هذه العبادة هذه العبادة إذن فلا بد إذن أن نعرف على أن مسألة التخفيفات ينبغي أن تكون أيضا مقيدة بقيد ومقيدة بشرط لا على حسب أهواء الناس ولا على حسب أدمرة الناس ولا على حسب الأزمان والأمكان فالشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان فعبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر وعبادة لها أول وليس لها آخر ما هي العبادة التي لها أول وليس لها آخر يعني الصلاة التي نام عليها الإنسان الصلاة التي نام عليها الصيام العبادة هذه عند, ماذا؟ عند أول عند أول وعند آخر لكن إذا نام عليها عندها أول ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك ثم تلها قوله تعالى وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, لذكري. كذلك قال بعض العلماء احتى صيام التطور خلينا الآن من الصيام النسيام الإنسان نسي الصلاة نسي صلاة من الصلوات مدة طويلة وإذا به تذكر فماذا عليه؟ عليه أن يقضيها حتى ولو كان بعد سنة نعم حتى ولو كان بعد سنة بل حتى ولو كان بعد عشر سنوات إذا تذكرها فكأنه يصليها في وقتها يؤذن لها واختلف العلماء هل يؤديها قضاءاً أم أداءاً هل يؤديها كأنه يصليها في وقتها لأنه النسيان لا إثم فيه النسيان مسقط للإثم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا الحديث له طرق كما سبق أنبينا ما قيل فيه في الدروس السابقة إذن ماذا هنا نقول له صليها متى ذكرتها هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه لها أول وليس لها آخر هب أن الرجل أيضا كان عنده نصير في المال ووجب عليه وجب عليه ماذا وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة لكن شاء الله عز وجل الرجل لا يؤدي الزكوات الرجل لا يزكي ماذا نقول لأونا ولا يزكي فنقول له من تقرر في ذمته الواجد فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء تبقى ذمته مليئة لا يمكن أن تبرأ إلا بالأداء إلا بالأداء فإذا أدى الزكاة نقول ذمتك بريئة ذمتك بريئة مفهوم هذا؟ طيب متى تبرع ذمته؟ عندما يؤدي بقي سنة بقي سنتين بقي ثلاث فنقول له ذمتك تبقى مليئة لا تبرع أبدا إلا بالأداء لا تبرع أبدا إلا بالأداء أيضا لاحظوا مسألة أخرى إذا كان الرجل قال والله لن أفعل كذا وكذا لن أفعل كذا وكذا قال والله لن أفعل كذا وكذا يعني علق الأمر ثم فعله ثم فعله ماذا عليه علي الكفارة ولذلك يقولون البر لا فعلت الـ البر, الـ البر الـ إن فعلت البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حمثه ماذا عليه؟ عليه الكفار لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم وسبقا بينا أن الأيمان أقزل المهم الشاهد عندنا عليه كفار إيهم لكن الرجل لكن الرجل حدث منه حنف لكنه لم يكفر ثم بقي مدة سنوات هل تبرأ ذمته أم لا؟ الجواب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء كما قال العلماء لا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بالأداء ان هذا ماذا؟ محدودة الطرفين أو عبادة لها أول ولها آخر قسم الأول عبادة محدودة الطرفين قسم الثاني عبادة لها أول وليس لها آخر وقسم لا أول لها ولا آخر يعني كتلاوة القرآن يطلو الإنسان القرآن أنا الليل وأطراف النهار يعني ذكر الله تسبيحا وتقديسا وتهليلا وتجليلا وتلاوة والصدقة أيضا التطوعية وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط طبعا وأيضا إماطة الأذى عن الطريق وأيضا الإصلاح بين الاثنين وأيضا هذه كلها عبادة ليس لها أول وليس لها آخر فإذا من باب التخفيف من باب التخفيف خفف علينا الشرع أن من نسي عبادة يؤديها متى ذكرها هذا من باب النقص أم من باب التخفيف هذا من باب التخفيف ولكن قد يدخل أيضا في باب النقص في المجنون وأيضا في النقص عدم تكليف النساء النساء لا يكلفن بكثير مما يكلف به الرجل مما يكلف به الرجل الرجل مكلف بحضور الصلاة في الجماعة والمرأة لا تكلف بذلك لكنها لا تمنى لكنها لا تمنى وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد القوم أو في مسجد حيها وأيضا هل إذا طلبت من الرجل ان تذهب أن يمنعها الجواب لا وقصة أسماء مع عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا معروفة ومعلومة وكان يخشى وتقول له امنعني قالوا بأن زوجك يكره ذلك قالت فليمنعني إذن فقال لا أستطيع وكان يذكر قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا تمنع إيماء الله مساجد الله مساجد الله فلما علمت أن عمر رضي الله عنه يكره ذلك آنذاك جلست في بيتها جلست في بيتها لأن عمر كان وقافا عند الدليل بخلاف حفيذه بلال لما سمع والده عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا تمنع إيماء الله مساجد الله فقال والله لنمنعهن فعاد الحديث وعاد أيضا قوله والله لنمنعهن وعاد مرة ثالثة فقال والله لا كلمتك أبدا وحدثك بكلام رسول الله وأنت, وأنت تقول لنمنعهن لعنك الله لعنك الله لعنك الله ومن هنا استنبط العلماء اللعن المعين في بعض الأحيان وهذا عندي فيه شريط لعن المبتدع ولعن أهل المعاصي في بعض الأحيان بالتعيين كما قال به أبو عقيم وقال به ابن الجوزي وقال به ابو حامد الغزالي وقال به ابن العربي وبعض العلماء يعني هذا في شريط ان شاء الله لن احتلان بعيد النجعة سننشره قريبا بإذن الله عز وجل ليستفيد منه الناس فإذا المرأة لم تكلف بصلاة الجماعة كما أنها لم تكلف بصلاة الجمعة بيننا الرجل إذا تركها لغير ضرر ولغير ضرورة ولغير سبب ماذا يربح؟ يربح ختم النفاق يختم على قلبه بختام النفاق بختم النفاق والمرأة, والمرأة غير مطالبة بالجهاد إلا في الوقت الذي يكون من باب الضرورات هذا شيء آخر لكن الرجل مطالب بالجهاد مطالب بالجهاد ودفع. طلبا ودفع بنوعي أن يطلب العدو أن يهجم إلى بلاد المشركين أو الدفع إذا هجموا على بلادك تدفع العدو فالمرأة إذا كان فرض عيني ولا ينبغي لها أن تتأخر حتى هي وأمثل كثيرا في دواوي السنة وأيضا الجزية المرأة غير مطالبة بدفع الجزية لكن الرجل يدفع الجزية حتى ولو كان عبدا على القول الراجح أما المرأة حتى ولو كانت حرة لا تدفع الجزية والرجل يحمل العقل لكن المرأة لا تحمل العقل إذا واحد قتل شخصا العاقلة هي التي تدفع عليه الدية هي التي تدفعها لديها لكن المرأة لا تدفع شيئا وأشياء أخرى خص بها الرجال دون النساء ولذلك العلماء ألفوا مؤلفات في احكام تخص النساء وفي أحكام توافق فيها المرأة الرجل لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام وليس في ماذا؟ في المساوى والاحتكاك بالرجال وقطع الطريق والمناصب والولاية لن يفلح قوم أمره المرأة وإلى غير ذلك واللائحة طويلة والحبل إليها جرار كما أن المرأة لها خصوصيات من حقها أن تلبس الحريق ومن حقها أن تلبس الذهب مطلقا خلافا لمن قال بأنه لا يجوز وطبعا هو مأشور إن شاء الله من قال لا يجوز سواء المحلق أو غير المحلق الحرير والذهب في آخر خطبة خطب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداء فقال فأخذهما فقال أخذ الحرير والذهب هذان حلال على إناث أمتي حلال حرام على ذكورها على ذكوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويمكن للرجل أن يستعمل الذهب للأنف كما ثبت أن بعض الصحابة صنع أنفا بماذا؟ بالحديد فأطلق صديدا ثم صنعه بالفضة كذلك فأذن له أو أذن له أن يصنعه بالذهب كما إذا احتاج إلى ماذا؟ إلى أن يضبب به سيفه وكما إذا احتاج أيضا للحرير إذا كان مريضا إذا كان مريضا أو للجهاد إذا كان فيه حكا هذا جائز أن يلبس ماذا لباسا الشعار الشعار وليس الدطار الثوب الذي يلي الشعار منه إلى الجسم وليس الدطار فهذا للتداوي نعم أما المرأة فثوب الحريري والذهب هما حلال عليها هما حلال ومن النقص أيضا الشرع خفف على الأرقاء خفف عليهم كثيرا مما أوجبه على الأحرار ولذلك من النقص جعل ديتهم على النص على نص دية الحر وجعل الحدود على النصف أيضا وفي العدد كذلك العدة وغير ذلك فإذن المرأة تختلف على الرجل في بعض الأحكام ولذلك قال بعض العلماء هي تأتي على النصف على نصف الرجل في أشياء وهي أشياء كثيرة مثلا في الشهادة شهادة الرجل لا تساوي عفوا شهادة المرأة لا تساوي شهادة الرجل لماذا؟ أن تذكر إحداهم الأخرى كما قال الله عز وجل وذكر العلة أيضا الميرانف للذكر مثل حظ الأنثين إلا في بعض الصور في بعض الصور المرأة والرجل هما سياء أما على الأصل يعني كما يقولون إذا كنا النساء مئة أو ألف ألف كم نصيبهم البنات قالوا لهن الثلثان ولو كنا ألفين لهن الثلثان ولو كنا ألفين ولو كنا ألفين يعني إذا كانت المرأة معها البنات خمسة أو ستة أو سبعة فكم نصيبها ثلثان لكن في بعض الأحيان في بعض الأحيان نصيبها كنصيب أخيها كالإخوة للأم وطبعا لماذا ليس إيهانة للمرأة لأن الرجل إذا إذا أراد أن يؤثث بيته وأن يؤسس بيتا بيت الزوجية ماذا يفعل يدفع الصداق ويقوم بكل مستلزمات الحفل وتأثيث البيت ثم إذا شاء الله وطلقا تعطي يعطيها أيضا قدرا من المال من المتعة وإلى وما إلى ذلك وهي تتزوج غيره وتأخذ منه أيضا الصداق بينما هو يحتاج إلى أن يدفع مالا آخر لماذا من أجل أن يتزوج أخرى فهي أخذت هذا النصف الحقيقة كان ينبغي أن يقال لماذا أخذت النصف نصف الرجل الرجل هو الذي يعني يقوم بمصارف البيت بينما هي حتى ولو كانت غلية جدا لو كانت تملك البلايين البلايين فنفقتها في عنق الرجل الفقير فنفقتها في عنق الرجل الفقير فإذا هي للذكر مثل حظي الأنثيين كذلك مما يفتلق الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل في العقيقة في العقيقة كيف؟ يعني يعقوا على الغلام كم كبش يعقوا عليه كبشان بينما المرأة الجارية كم كبش واحد أو شات شات واحدة وإذا كان أيضا هو شاتان وهي شات واحدة فهي على النص ودي هي على النصف وعلى في كلام طويل في المسألة والعطق أيضا العطق اختلف في العلماء هناك فرق بين الجنسين في العطق أم لا قالوا نعم هناك فرقا أيضا يرش من بولي الغلام ويغسل من بولي الجارية الحكمة الله أعلم ذكروا حكما زعموا لكنها تحتاج إلى دليل هي حكم تشم ولا تفرك وعلل تشم ولا تفرك تشم ولا تفرك فلذلك معلوم أن الأصل في الخطاب دائما عان ومن القواعد المهمة التي ينبغي أن تكتب بذوبان الذهب بل بأغلى ما يملك الإنسان بل بسواد العين وهو أغلى ما يملك الإنسان أو أفضل من هذا كله بسواد العمل أن تكتب بماء العمل ما هي هذه القاعدة قاعدة تقول قد تقرر في علم أصول الفقه أن خطابه صلى الله عليه وسلم هذا القاعدة ينبغي أن تحفظ وسأسألكم عليها قد تقرر في علم أصول الفقه أن خطابه قد تقرر في علم أصول الفقه أن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب لبقية الأمة على الصحيح ما لم يرد مخصص ما لم يرد مخصص أعيدها قد تقرر في علم أصول الفقه أن خطابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لواحد إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فكأنه يخاطب الأمة كلها. الأمة كلها قد تقرر في علم أصول الفقه أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة على الصحيح ما لم يرد مخصص على الصحيح ما لم يرد مخصص وهذه قاعدة مهمة إذا فهمناها فنعلم أن الخطابات التي ترد في دواوين السنة ليست خاصة وليست لطائفة دون أخرى كما يقول البعض هذه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لاحظ كتبتم القاعدة قولوا القاعدة ما هي؟ قد تقرر في علمي وصول الفقهي صلى الله عليه وسلم خطاب لبقيه الامه ما لم يرد مخصص ما لم يرد مخصص هذه القاعده فيها نوع اجماع هذه القاعده فيها نوع اجماع ما أولاً افهموني ما معنى الإجمال ما معنى الإجمال لأننا نقول قاعدة فيها نوع إجمال ما هو الإجمال الإجمال هو إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة وطبعاً كما تعلمون في علم أصول الفقه أن الإجمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل يحتاج إلى تفصيل فهذه القاعدة التي ذكرنا فيها إجمال وهذا الإجمال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل طبعاً لعلكم تفهمون ما هو التفصيل؟ التفصيل هو تعيين بعض تلك الاحتمالات التفصيل هو تعيين بعض تلك الاحتمالات أو تعيين كل الاحتمالات إما بعضها وإما كلها وطبعاً أنتم تعلمون أن الاحتمال طبعاً أيضاً هذه القاعدة كما سبق أنبينا يذكرها الناس عرجاء من القواعد العرجاء. أنهم يقولون يرحمك الله يقولون ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال قلت لا بد من هذا القيد ما هو إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل وإلا كان الاحتمال ساقط تسمعون قلنا هذه سابقة هذه القواعد ينبغي أن لا أعيدها وإلا إذا أعدتها فينبغي أن تكون قد حفظ طموها ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل وسبق أن قلنا بأن الشافعية قالوا وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساء ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال فإذا لا بد يكون الاحتمال ناشئا عن الدليل ناشئن عن الدليل. اذا القاعدة ماذا قلنا في القاعدة الاولى قد تقرر في علم اصول, أصول الفقه ان خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد اي نعم. هو خطاب لبقية ام فيه مال يريد مغسط. قلنا فيه ماذا اجمال. اذا فين بغي ان نرفع هذا الاجمال بالتفصيل. كيف نرفع هذا إجمل مثلا بالمثال, بالمثال قصة المسيء صلاته من هو خلاد بن رافع وليس رافع بن خلاد خلاف لأبي بكر الجزائري في منهاجه خلاد بن رافع دخل إلى المسجد ولما دخل صلى ركعتين ثم صلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له صلي كأنك لم تصلي ثم ذهب وصلى وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي كأنك لم تصلي ثم رجع وصلى ركعتين ثم ذهب أيضا وسلم على النبي فقال له صلي كأنك لم تصلي فقال يا رسول الله لا أحسن غيرها هذا الذي أفه فعلمه النبي ماذا علمه علموا الوضوء أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إذا كانت الصلاة تؤدى جماعة علانية لا يتقنها فمن باب أولى وأحرى يكون لا يتقن الوضوء لكونه غالب الوضوء لكونه غالبا يقع منعزلة فعلموا الوضوء وهذا من ماذا من الجواب الحكيم من الجواب الحكيم ثم علمه الصلاة وطبعا لا أريد أن أذكر عن ثلث الجواب الحكيم كان المرأة التي كانت تطف الولد فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج قال ولك أجر مع أنها لم تسأل ألي أجر أم ليس لأجر لي وكذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نذكب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا بيعاتشنا فنتوضأ للماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتة مما هو المسأل عن ماذا عن ميتة البحر كذلك الرجل ما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن المتكبر لا ينظر الله إلي يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب الأليم فقال يا رسول الله ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن أفهذا من كبر قال إن الله جميل يحب الجمال ثم بينا له معنى الكبر فزاده صفة زائدة صفة الجمال مع أنه لم يسأل عليها الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ماذا ذكر له الوضع ثم علمه الصلاة فماذا قال له بعد ذلك فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك الخطاب هنا لمن لشخص واحد لا لجمعة لشخص واحد فقد تمت صلاتك فإذا لم تفهم هذه القاعدة لربما يقول البعض هذا خطاب لشخص واحد فنقول له قد تقرر في علم أصول <تصفيق> الفقه أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد, لواحد خطاب لبقية, لبقية الأمة ما, ما لم يرد مخصص ما لم يرد مخصص فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب الرجال فهو خطاب لمن للنساء أيضا إلا إذا ورد ورد مخصص. وورد أيضا تخفيف ونقص ورد تخفيف ونقص فلذلك ذكر العلماء ولسيما الفقهاء في تخفيفات الشرع كلاما طويلة حتى إن عزدين جعله جعله ماذا؟ جعل التخفيفات تخفيفات الشرع أنواعاً ستة تخفيفات الشرطان التمية أنواعاً جعلها أنواعاً ستة إما النوع الأول تخفيف إسقاط تخفيف إسقاط كيف تخفيف إسقاط إذا كان هناك عذر الجهاد واجب فرض كفائي إذا كان فرض كفائي إذا كان فرض كفائي طبعا لأنكم تذكرون معنى الفرض الكفائي ما هو المال الفرض الكفائي هو إذا فعله الباقي سقط الإثم على الباقي هذا التعريف هو المشهور ولكن هذا التعريف باطى يقولون في الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي طبعا أننا نحن صلينا على الجنازة أو قمنا بفرضة الحج الكفائية لا عفوا الجهاد الكفائي أو بتكفير بعض الموتى أو إلى غير ذلك بتدريس النحو لماذا؟ لأنه فرض كفائي وقد يصبح فرض عين لكن سقط الإثم على الباقي كل من لم يفعله فهو فالإثم ساقط عليه مسكة للإثم فعلنا مسكة للإثم هل يدخل في الإثم الأطفال وأن يدخلوا في الإثم النساء وأن يدخلوا في الإثم العجزة وهل وهل إذن ماذا نقول إذن فهذا التعريف الناقص بل الصواب الصواب يسمع الصواب أن يقال الفرض الكفائي إذا قام به إذا لا نقول إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي إذا قام به المكلف سقط الإثم على غيره أو إذا قام إذا قام به من يطيق المطيق أو المكلف سقط الإثم على الباقي لأن العجزة والنساء والأطفال والردع والمرضى هؤلاء داخلون في الإثم الجواب لا إذن فلابد أن نقيد ذلك إذا قام به المطيق المطيقون إذا قام به المطيقون أو المكلفون سقط الإثم على الباقي فإذا الجهاد إذا كان له عذر وقع فيه إسقاط تخفيف إسقاط تخفيف ثانيا الجمعة إسقاط تخفيف إذا كان الإنسان ممرضا يعني عنده مريض في البيت ولا يستطيع أن يتركه وحده فهذا إسقاط ماذا؟ إسقاط تخفيف كما أيضا الحج والعمرة إسقال تخفيف ذكا لا يستطيع هو يوكل غيره ليحج عنه بشرط أن يكون قد حج هو وزاد بعضهم شرطا آخر أن يكون من, ماذا؟ من عائلته وأن يكون من ذويه ومن أقاربه وهذا الشرط لم يسلم لأن الحنابل عندهم يجوز الإنسان أن يؤدي الحجة على غيره من المسلمين ولكن الشرط هذا يكاد أن يكون متفقا أن يكون متفقا عليه ما هو الشرط أن يكون قد حج على نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك على شبرمة قال من شبرمة هذا قال رجل من أهلي أو كما قال فقال أسأله النبي هل حججت على نفسك قالنا قال حج على نفسك ثم حج على شبرمه هذا اسقاط ماذا اسقاط تخفيف اسقاط تخفيف او تخفيف اسقاط تخفيف اسقاط او قد يكون تخفيف نقص هذا القسم الثاني القسم الثاني. تخفيف نقص كيف تخفيف نقص على كصلاه القصر عن القول إذا صح الحديث إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين حديث عائشة المعروف وقيل إنها فرضت أربعا ثم وضع شطر الصلاة على المسافر وقيل إنه في أول الإسلام فرضت ركعتين وأقرت في الصفر وزيدها في الحظر مسألة أخرى فيها تفصيل ليس هذا هو محل الكلام على هذه المسألة في المهم الشاهد عندنا القصر سماه العلماء تخفيف نقص أو تنقص تخفيف نقص القسم الثالث تخفيف إبدال تخفيف إبدال كيف تخفيف إبدال وطبعا إبدال من الأصل إلى الفرع على قول الفقهة على تعبير الفقهة لأنهم يقولون الفرع لا يقوى قوة الأصل مثلا الرجل لا يستطيع أن يتوضع هذا نقص ينتقل من الوضوء إلى ماذا؟ إلى التيمم فهذا ماذا؟ هذا تخفيف يش تخفيف إبدال كأن يبدل الوضوء بالتيمم كإبدال الوضوء وإبدال الغسل بماذا؟ بالتيمم إذا كان الرجل يخاف على جسمه على جسمه فصل لخوف ضر أو عدم ما عود من الطهارة تيمم فمن هنا المالكية قالوا وصل فرضاً وحيداً وإن تصل جنازة أو سنة بها يحيد قالوا لهم لماذا؟ قالوا لأن هذا فرع والفرع لا يقوى قوة الأصل وهذا طبعا لا يسلم لهم وإلا فآدم أصل والنبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول فرع إذن من هو أفضل؟ طبعا رسول الله إذن الفرعون أقوى من الأصل أقوى من الأصل ثم أيضا هب أنه يعني الفرع لا يقوى قوة الأصل فنقول لهم لماذا تقولون ناقضه مثل الوضع ناقض الطيب ممثل الوضع ومثل الشيء هو هو وليس مثل الشيء غيره وليس مثل الشيء غيره هم يقولون العكس مثل الشيء غيره مثل الشيء غيره فلذلك الصحيح أن هذا يسمى ماذا يسمى هذا؟ يسمى تخفيف إبدال مثلا الرجل مريض لا يستطيع أن يصلي قائما ماذا نقول له؟ نقول له اتقل لها قدر المستطاع تستطيع ان تأتي بالركوع تستطيع ان تأتي بالقيام قال نعم إذن اتل بالقيام اتل بالركوع لا تستطيع أن تأتي بالسجود السجود وأنت على كرسي أو أن تجالس في الحافلة لا يستطيع أن يأتي لا يستطيع أن يأتي ماذا أن يأتي بالسجود في الحافلة لكنه يستطيع أن يأتي بالقيام والركوع بعض الناس يخشون خروج الوقت ولكنهم يصلون جالسين هذا غلط الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقد سبق أن قلنا بأن الأوامر الأوامر غير محصورة ولذلك قال ما استطعتم بينما النواهي محصورة فلذلك للم يقول وانتهوا عن استطعتم قدر ما استطعتم فإذا قال فانتهوا ما نهيتكم عنه فاجتنيبوه ولم يقول قدر ما استطعتهم وما أمرتكم به فأتوا منهما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم الشاهدوا عندنا لاحظوا أن الرجل إذا كان يستطيع أن, أن يصلي, جالساً يصلي جالسا إذا كان لا يستطيع نقول له أصل ما will certainly لا يستطيع نقول له أصل وأنت تومئ بعينيك, وأنت تومئ بعينيك حتى قال الملكية بعض الملكية بعض وهذه من ماذا؟ من الشواذ قالوا إذا كان الرجل لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا لا يستطيع يتم الصيام إلا بشربة ماء إلا بشربة ماء قالوا لا بس أن يشرب شربة ماء ويتم صياما ويتم صياما وهذا قول لا تعملون به مهم إذا كان أيضا مستحيل أن يتم يومه إلا بأكل خفيف قالت المالكية فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عنده ماء لا يستطيع أن يتوضع به فقالوا فاتقوا الله ما استطعتم قالت الشافعية يتوضع بهم نصف الأعضاء ثم يتم ما بقي بالتيمم يتم ما بقي بالتيمم مفهوم؟ طيب وكما قالوا أيضا في أشياء أخرى عنده أموال لا يستطيع أن يحج بها ولكن يستطيع أن يعتمر بها إذن يعتمر, يعتمر. فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا أمثلة كثيرة في ماذا؟ في في ماذا يسمى تخفيف إبدال تخفيف إبدال. إبدال. إبدال كذلك إذا كان الرجل لا يستطيع أن يصلي في المسجد نقول له أبدل لا يستطيع بالبيت لكن لا يعني هذا أنه يستطيع ويترك لا نقول هذا يسمى ماذا؟ تخفيف إبدال, إبدال. تخفيف إبدال وفي كل العبادات قس عليها قس عليها كل العبادات رابعا عندهم هذا العلا الرابع رابعا تخفيف تقديم تخفيف تقديم يعني كجمعة تقديم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر فإذا صافر في وقت الظهر ماذا يفعل يصلي, يصلي الظهر والعصر جمعة تقديم جمعة تقديم لكن هنا مشكلة جمع تقديم هل يصلي قصرا؟ أم يصليهما رباعيا؟ على القوم أو أراد أن يسافر في رمضان وأنتم تعلمون أن هناك حديثا يقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إذا أراد أن يسافر أفطر ثم صافر أفطر ثم صافر وهذا خلاف ما عند الفقهاء ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله عنده رسالة سماه تصحيح حديث الإفطار قبل الصفر تصحيح حديث إفطار رسالة صغيرة قبل الصفر فإذا كان في حكم الصفر فقالوا إذا هو في حكم الصفر يقصر هناك قول ثاني قال يصلي الظهر أربعا لأنها أذلت عليه وهو في سكنه فلو خرج خرج من البلد الذي يقيم فيه نعم حتى لا يضر له البناء تضر له البناية. البناية مثلا هذا قالوا يصلي يصليها رباعيه الى ان يغيب عن بلده الذي يسكن فيه القسم الثالث قالوا يصلي ما رباعيه يصلي الظهر الظهر رباعيه والعصر رباعيه والصحيح إنه إذا كان يذهب على مذهب من يرى الفطرة قبل السفر يصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين إنه وفي حكم الصفر هذا كمثل رجلين جمعة جمعة تقديم في طنجة مثلا يعني صلى المغرب وصلى العشاء ووصل إلى تطوان قبل دخول وقت العشاء ثم هو في بيته أذن العشاء هل يعيد صلاة العشاء؟ المالك يقال يعيد صلاة العشاء والصحيح لا يعيد هذه رخصة هذه رخصة من الله بها علينا فأخذنا بها ولا شيء عليه ولا شيء عليه فهذا يسمى ماذا؟ تخفيف ماذا؟ تخفيف تقديم هل يدخل في هذا تقديم الزكاة قبل مرور الحول؟ الجواب نعم إذا كنا نعلم حتى ان بعض مجمعات الفقهية أصدرت فتوى بتقديم الزكاة ثلاث سنوات إذا كانت لضرورة هناك عملية جراحية لنساء أو لرجال مرضهم خطير والناس للأسف يحبون المال حبا حبا جمع ولكن يؤدون الحقوق فنقول لهم لا يمكن أن ننقذ هذه الأنفس إلا بتقديم ماذا بتقديم الزكوات حتى لثلاث سنوات قال هذه المجمع الذي أعلم إذا كان لهذه الضرورية الضرورة فنعم لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأثر وإن كان فيه مقال لو طرق. طرق وهناك أيضا قصة العباس قصة العباس لما أخرج الزكاة قبل مرور الحول قبل مروري الحولي فهذا جائز بل حتى في زكاة الفطر زكاة الفطر قال بعض الفقهاء يؤديها في ماذا قال بعض الفقهاء يؤديها في أول رمضان ولكن شريطة أن يصون لسانه عن ماذا عن الرفث واللغو والغيبة والنميمة وقول الزور وإلى غير ذلك وهذا طبعا فيه نوع مبالغة قالوا إذا كان للضرر قال هذا فيه نوع للمبالغة كذلك مسألة الكفارة كفارة اليمين إذا الواحد حنث يعني يكفر أولا أقسم ألا يدخل إلى بيت فلا وأراد أن يدخل والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أقسم على شيء يمينا ثم رأى أن في الحنث خير يكفر ثم يأتي ما كان قد أقسم عليه فقالوا هنا يكفر أولا ثم يذهب إلى من أقسم لا يدخل بيته فهذا في ماذا في تخفيف تقديم في تخفيف تقديم والذي يلي هذا النوع النوع الخامس تخفيف تأخير تخفيف تأخير مثلا هذا السادس تخفيف تأخير على كله خامس تخفيف تأخير هذا الخامس لعن الله كيف يعني أخر الصرى خرب ظهر إلى العصر وشي تأخير المعروف عند الأحناف الجمعة الصوري الجمعة الصوري ما صورته شنو هي الجمعة السوري? يؤخر الظورة الى اول وقت ماذا? او يبدأ يبدأ ركعة ويدخل وقت العاصر. يبدأ ركعة من صلاة الظوري ويدخل وقت العاصر. ماذا يسمي احنا في هذا? الجمعة السوري. الجمعة السوري في صورة فقط. اما هو صلى الظورة في وقتها والعصر في وقتها. او لاحظوا جمع تأخير. أو أخر رمضان أخر صيام رمضان لماذا؟ إما لصفر وإما لمرض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الرجل عنده جريح الرجل في المعركة حمي الوطيس وهو طبيب وبتأخيره للصلاة ربما ينقذ ماذا ينقذ جرحا من الموت محتوم أو الرجل ينقذ غريقا في البحر وأطال في إنقاذه أنقذ الأول وأنقذ الثاني أو واحد حتى خرج وقت الصلاة حتى خرج وقتها الاختياري وبدأ في الضروري يعني دخل الوقت الثاني هل هذا آفل؟ لا ماذا لا يأثم أبدا بل نقول هذا مأجور وماذا فعل هذا تخفيف ماذا تأخير وهذا في أنواع من الأعضاء ولكن لأن يجتمع الناس في ندوة من الندوات أصحاب الجماعات وأصحاب الأحزاب وأصحاب الندوات ويقولون يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر حتى خرج وقتها وقال لعنة الله على اليهود ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا شغلون عن صلاة العصر صلاة الوسطى صلاة العصر هذه بعد ذلك شرعة ماذا شرعة صلاة الخوف لم تكن آنذاك صلاة الخوف مشروعة أما أنت تجنس ولذلك أفتى بعض العلماء من المتأخرين وسيطهم معروف لكن لا أذكر قال يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة من أجل العلم من أجل العلم وهذا غلط وهذا لا يجوز أبدا فإذن هذه كل ما فيه منفع ومصلحة للعباد إما إنقاذ غريق وإما إنقاذ جريح وإما إنقاذ مريض وإما وإما فهذا أخر الصلاة من أجل هذا فلا بأس وإما جمع تأخير وإما أخر رمضان وإما وإما فماذا نقول له نقول هذا لا بأس فيه إن شاء الله لأنه أخذ بالرخصة وهذا يسمى جمع ماذا جمع تأخير أو تخفيف تأخير فيكون قد أخذ بالدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة بعض الصحابة ماذا فعلوا؟ بعض الصحابة لما أذن المؤذن صلوا صلاة العصر والبعض الآخر قال لا النبي قال إلا في بني قريضة والنبي لم يثرب على من صلى ولا على من لم يصلي ما هنا؟ هنا الصلاة لابد لها من وقتين زماني ومكاني فهنا حدد لهم النبي صاصم المكان والقرآن حدد لهم ماذا؟ الزمان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا فلذلك هؤلاء لم يضلل هؤلاء لم يضلل من لم يصلي ولا من صلى بدعهم لكونهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السادس الخامس. الخامس السادس تخفيف ترخيص يعني تخفيف في رخصة في رخصة مثلا الإنسان يستجمر لاستجمر هذه رخصة وإلا الإنسان إذا تغوط لا بد من ماذا؟ من الاستنجاء ولكن هذه رخصة هذه رخصة وطبعا يرى الشيخ الألباني رحمه الله ان الجمعة بين الاستجمار والاستنجاء في تشدد وهذا طبعا غير صحيح بل إذا اقتصر الإنسان على الاستجمار فهو كاف بإذن الله عز وجل وإذا زاد الماء أو اقتصر على الماء فهو كاف بإذن الله وإذا جمع بينهما فهو جائز بل هو أفضل بل هو أفضل حتى إن الله عز وجل مدح من جمع بين الاستجمار والماء حتى لما النساء سئلنا لماذا مدح الله رجالكم رجالكم قال لأنه لأنهم يجمعوا بين الماء والحجر فيه رجال يحبون أن يتطهره فهذا ماذا؟ تخفيف ماذا؟ تخفيف ترخيص يعني تخفيف رخصة تخفيف رخصة هذه أنواع ست. ذكرها العلماء ذكرها العلماء ومنهم؟ منواب العز فقالوا هذه أنواع ينبغي أن يضبطها الطالب ليعلم أنواع الرخص وليفتي بها فالفقيه هو الذي يحسن الرخصة وليس من يحسن التشدد كما يقول سيان الثوري وكما يقول حسن البصري لأن التشدد كل يحسنه بخلاف الرخصة فلا يحسنها إلا الفقي. ولذلك إذا أردنا أن نضبط المشاق والمشقات بالنسبة للعبادات المشقات من حيث هي التي تقتضي التخفيف فلا بد أن نقسمها إلى قسمين مشقة لا تنفك عنها العبادات غالبا والطاعات غالبا ومشق تنفك عنها العبادات والطاعة تنفك عنها العبادات والطاعة وإنما المقصود منها المشقات التي تنفك عنها العبادات والطاعة أما التي لا تنفك عنها العبادات والطاعة لا يتكلم عليها الفقهاء ونقف هنا ان شاء الله تعالى ونستأنف الدروس بإذن الله عز وجل بعد العيد بثلاثة أيام بثلاثة أيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا دقيقة لا لا هناك أسئلة لا, لا. آه إنما العلم عندنا الرخصة من عالمين وأما التشدد فيحسنه كله كل أحد هذا قاله سفيان الثوري نعم قاله سفيان الثوري وقاله أيضا البصر لحسن البصري أيضا السائل يقول سلام السلام عليكم شيخنا أنا أدرس في البيضاء وأقتر في طنجة سؤالي حول هل أقصر الصلاة مدة ثلاثة أيام لما أعود إلى الدراسة أم واعتبروا مقيما اعتبروا مقيما هذا السؤال فيه كلام طويل ولعل إن شاء الله أخصص له حلقة وجلسة خاصة فقد سفلت في هذه المسألة عدة مرات واليوم جاء للسؤال عبر صفحة رسمية أقول لأخينا إذا ذهب إلى طنجة ليدرس هناك فإن كان له مكان مقيم فيه مكان مقيم فيه فنقول الإمام أحمد على إحدى روايتيه يرى أنك تقصر وابن حزم يقول إذا لم يكن معك آلك تقصر والجمهور يقولون بأنه إذا كان عنده سكن هناك فلا يقصر والذي يظهر والله أعلم أن العثيمين كان يفتي بماذا ذلك تقصر والذي يظهر والله أعلم مادم أنت مقيم هناك وتقرأ هناك تقصر عندما تكون في الصفر لكن عندما تجلس في بيتك لا تقصر نعم هذا السائل يقول القاعدة التي قلتم شيخنا بخصوص خطاب الواحد خطاب لباقي الأمة ما لم, يكون مخصص ما لم يكون هناك مخصص فما حكم رضاعي الكبير ولا لم يشطاير عند السلف الأخذ بقصة سالم مولى أبي حذيفة هذه المسألة يعني يعني معروف هذه تكلم فيها العلماء وقسموا هذه المسائل الرخص إلى ثلاثة أقسام فقالوا في مسألة الرضاع الكبير في قصة سالم مولى أبي حذيفة قال بيها ابن القيم وقال بيها ابن حزم وقالت بيها أمنا عائشة رضي الله عنها لكن قالوا من كانت حالته كحالة سالم يأخذ بالرخصة وإلا فلا كيف ذلك إذا كان الرجل والمرأة أخذوا غلاما يعني طفلا رضيعا وربي في بيتهم ربي في بيتهم وإذا به أصبح يناديهم بأبي وبأمي ثم الماء كبيرة علموا أن هذا لا يجوز فهنا يمكن أن يرضع رضاع الكبير على من يقول به لأن من كانت حالته كحالة سالم مولى أبي حذيفة فهذا نعم أما القياس على هذا فلا يجوز ولكن رضاع يعني يوضع له الحليب في كأس أو شيء من هذا القبل فيشربه من باب هذا فقط نعم نعم، مسألة الإحرام من التنعيم يعني أن يأتي السائل يقول في مسألة أن يأتي الرجل بعمرة من مرتين أو ثلاثا أو أكثر يرى كثير من العلماء أن الرجل إذا أخذ عمرة واحدة فلا يجوز له أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى يعني على أبويه أو شيء من هذا القبيل فقالوا هذا ميقات الحياض ميقات الحيط وليس ميقات الناس جميعا فالنبي الماء أرسل عائشة وأرسل معها أخاها أخوها لم يأتي بعمر أخوها لم يأتي بعمر فلو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولذلك قال العلماء الجمهور على أنه هو ميقات الحيط والآن يفتن الناس بالجواز قالوا لا بس لكن إذا خرج إلى الحل الحل بدون أن يتعمد ذلك ذهب إلى المدينة لأمر ضروري مهم فيأتي بعمرة أخرى قالوا لا بس وبعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من عادتي بل من يذهب بعمرة فليكثر من الطواف هذا هو أفضل الله فليكثر من الطواف نعم هذا ما هو توثيق كلام شيخ الإسلام فكاكل أسير من أعظم الواجبة هذا كلام شيخ الإسلام للتيمياء في مجموع الفتاوى هذا صحيح نعم هذا من كلامه نعم ما مدة التقصير فهناك أقوال كثيرة يا أخي بارك الله فيكم المالكي يقال وقصر من صفر أربع برود عصراً ظهراً عيشاً إلى حين يعود هذا عند المالكية ما ما يعني بما يقدر الآن بنيف وثمانين كيلو ولكن هناك من قال سبعة عشر كيلو سبعة عشر كيلو ومنهم من قال أقل من ذلك والصحيح ابن حزم وهذا الذي آخذ به قال كل ما يطلق عليه صفر عرفا كل ما يطلق عليه صفر عرفا فبدون تحديد مدة أو زمان فمن أخذ بأثر ابن عمر خالفه من أخذ, من أخذ بأثر ابن عباس وهكذا إذن فقولوا الصحابي ليس حجام إذا خلف ليس بحجة إذا خلف والصحيح كما قال ابن حزم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جلاح أن تقصروا من الصلاة قال يذي مسألة عبادة لم يحدد الله سبحانه وتعالى المدة ولا بيّن لنا المدة التي تقصر فيها الصلاة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسية لا يظل ربي ولا ينسى فأنا أخذ بهذا نعم صلاة التقصير نعم محمد ابن ابراهيم قال بالجواز العموم والترك هذا لم افهم كلام الاخ اول فرق بين القاعده الفقهيه والقواعد الاصول هذا ترجع الى الشريط الأول من القواعد الفقهيه فقد ذكرنا الفرق بين القاعده والفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الأصولية وايضا بين الكليات وبين القواعد الفقهيه وبين القواعد الاصوليه راجع ان شاء الله الشريط فيه ما يشفي ويكفي ان شاء الله نعم الخصوصيه لعائشه قال لي العلامه الحويني ما فهم السؤال ما فهمت السؤال كما قال قال, قال بين لي المعنى ابينه لك الاعراب ان شاء الله هذه الأسئلة التي كتبت الآن في أمامي قال العلم الحويني لا يحل بعدها ما أدري شأنه لا يحل بعدها آه هل ثلاثة أيام مم. الإحرام من التنعيم نعم الإحرام من التنعيم كان كان يعني شيخ العثيمين طالة يفتي بالجواز وطارة كان يمنع وطارة كان يمنع وكثير من العلماء كانوا يمنعون والبغض الآخر قد لا بس فكانوا يأمرون الحجاج بماذا؟ بكثرة الطواف بكثرة الطواف والله تعالى أعلم ونوعيدكم إن شاء الله بعد العيد بكم؟ لعلّا بثلاثة أيام لعلّا بثلاثة أيام نعم هذه مدة القصر هل اذا اتمت ثلاث ايام لا لا هذا, هذا عند المالكيه وعند بعض الفقهاء ولكن هذا لا دليل عليه لا دليل عليه كل ما ورد في اثار كل ما في اثار لا اساس لا من الصحه اذا على كلنا اليوم غدا الجمعة ما في درس والسبت ما في درس والاحد ما في درس والاثنين ما فيه درس يوم الثلاثاء في الصباح عندنا الدرس الثالث في حل ألفاظ الأجرومية الثلاثاء ثم الأربعاء يعني الثلاثاء والأربعاء عندنا درس بعد ماذا؟ بعد صلاة الصبحي يعني في الساعة السابعة في الساعة السابعة و الأربعاء والخميس عندنا القواعد الفقهية وربما نخصص ان شاء الله وقتاً آخر لنتم العقيدة التحاوية فقد بلغنا 42 اثنى درساً فيها كما قد نتابع إن شاء الله شرح أصول الفقه فقد وصلنا أيضاً فيه إلى 57 درساً إلى 57 درسا وقد نتابع أيضا في علم الجرح والتعديل فقد بدأناه وصلنا سبعة درسا ونتابع إن شاء الله ونخصص لكل درس وقته بإذن الله تعالى واجتهدوا وبارك الله فيكم وكثر فوائدكم وجعلكم نبراسا ومفتاحا للخير إن شاء الله ترفعون الجهل على أنفسكم وعلى غيركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته